ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لا بيثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء ان وفقا انهم كانوا لا يرجون حسابا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 إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يباه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا نشطا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 اِذَا كُنَّا عِظَماً نَّخِرَة قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَة فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَة فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَة هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالوادي الْمُقَدَّسِ طُوًى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 فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها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 وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةً فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةً مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَةً بِأَيْدِي سَفَرَةً كِرَابٍ بَرَةً قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمره فَالْيَظُرِ الْإِنْسَانُ إلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَّنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَّنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَمْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبَوُ وَقَضَّا وَزِيتُونَ وَنَخْلَا وَحَدائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ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 يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا كْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم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 بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ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 فمهل الكافرين أَمْهِلْهُمْ رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى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 وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمٍ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 ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد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 وَهَذَيْنَا هُنَجْدَيْنِ فَلَقُطِحَ الْعَقَبَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رقبة أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ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 وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى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 فَإِذَا فَرَغْتَ فَصَبّ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ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 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللَّهُ أكبر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحَ فَالْمُرِيَاتِ قَدَحَ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 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة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 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْهَاوِيَةِ كَمَتَكَاثَرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ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 الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكلهم زت اللَّمَزَ الَّذي جَمَعَ مالَهُ وَعَدَّهُ يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُبْذَنَ فِي الْحُطَمَ وَمَا أَدَّرَكَ مَالَ الحُطَمَ نَارُ اللَّهِ الْمُوَقَدَ الَّذي تُطْلِعُ عَلَى الْأَفِيدَ انها عليهم مؤصده في عمد ممدده الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش